يا إلهي مهددتش كن فأنذش وعبك فكبش وتيعبك فطبش وغلق <تصفيق> زفاج ولا تنستكتش ولعبك فاصبي فإذا يَا مَنْ تَرَى كَفَّتَكْ ثُمَّ عشر عشر هشت عشر كلام القرى والبيت أدطى والصبح إذا أسمى إنها لإحدى الكبر نذيراً من المشار لمن شبابي الذي يدخل سماويةنا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا بل مَنْ يُنَكِّرُ مَوْلِدًا فَيَخْلُقُ كَمِثْلَهُ وَهُوَ كَلَّا بَلْ لَا يُقَدَّرُ لَهُ الْهَشِيمُ كَمَا فَمَنْ